ألم نجعل الأرض نهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم شبعا شبادا وجعلنا سراجا وحاجا 111. وأنزلنا من الماصرات ماء بِهِ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا 114. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا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 ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعد اكرابا وكاسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والبلائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء استخذ إلى ربه مآبا